وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِطَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهن يوما اذنه دره الا متحرفا للقتال الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بقضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليهم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لعلكم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 وأن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجَعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أَوْ يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإذا تُتلَ عليههِم آياتناَ قالوا قد سَمعََّ لَونَ شَ ألَ قُلنا ممثل هذا قالوا قد سَمِعَّ لَونَ شَ ألَ قُلنااممثل هذا إه إلا أَسطير الأووللين وَإِذْ قال اللههُ م إِن كانَ هذاهُ الحَقَّ مِنْ يُودِكَ فَأَمطرا علينا حجاره من السماء فامطر علينا حجاره من السماء اواتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وان